بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم, لعلهم يهتدون Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدعا ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْوَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَّةً عَذَابًا النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ voi, la الْعَذَابِ la la الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ la أَظْلَمُ la ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في ميرية من لقائه فلا تكن في ميرية من لقائه وجعل الله هدى لبني إسرائيل وجعل منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ أنا أَنَّا نُسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُزُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا